قالوا سُبْحَانَكَ ما كان يَنْبَغِي لَنَا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم آباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذق عذابا كبيرا وما أوصلنا قبرك من المُوسِرِينَ إلا إنهم لا يأكلون الطَّعامَ وَيَمشونَ فِي الأسواقِ وَجَعلَ لَبعضِكُم لَبَعضِهِ فتنةً أتَصبِرونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصيرًا وَقَالَ الَّذينَ لا يُوجُونَ لِقاءَنَا لَوْلا علينا الملائكة ونرى ربنا لقد استكبروا في آفسهم وعتعتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجرا وقدمنا إلى ما عملوا من عملين فجعلناه هباء ما ثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بالغمام وَنُزِّلَتِ الْمَلَائِكَةُ تَنزِلاَ الْمُلْكُ يومئذ لِلْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا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 كذلك لنثبت به فؤادك وردت الله توتينا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شروا مكانا وأضل سبيلا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 وَكُلٌّ ضَرَبَنا لَهُ الأمثالَ وَكُلٌّ تَبَّاً تَدْبِيراً وَلَمْ قَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَوْمِ الَّتِي أُنْطِرَتْ مَطَرُ السَّمَاءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا فَلْكَانُوا لَا يُؤْجِنُونَ نُشُوراً وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَّ عَن آلِهَتِنَا لَوْنَا عليها وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ هو فَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سبيلا.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 لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فهبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهد به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عجب وهذا ملح أجاد وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَصَبًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُونَ عَلَى وما ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا قل ما اسألكم عليه من اجر الا ما شاء ان يتخذ انا ربه سبيلا وان على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكف به بدون عباده خبيرا الذي قلم السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن فاسال بي خبيرا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اسْجُدُوا لِرَحْمَانِ قَالُوا وَمَا رَحْمَانٌ وَأَنَا سَجْدٌ لِمَا تَأْمُونَ وَزَادَهُ النُّفُورَ فَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ بُجْوَةً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا منيرا.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 تقرّ ومقامه والذين إذا آفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قوامه والذين لا يدعون مع الله نهما آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحطب ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثماً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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قمة عين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صدوا وينقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقوا ومقاما قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّينَ أَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُوا لِسَامًا قَاسِمٍّ الكتاب المبين لعلك باخر نفسك ألا يكون مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آيتانا فضلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتي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 قَالَ فِرْعَوْنُ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَائْتِ إِلَيَّ هَاهُونَ وَلَهُمْ مَا لَا يَذَابُ فَخَافُوا أَن يَقْتُلُون قَالَ كَلَّا بَذَهَبَ بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأَتَى يا فِرْعَوْنَ فَقُولَا يا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أن أرسل معنا بني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 قال في العون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما يكون موقن قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب أبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون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 فَرَمَى جاء السَّحَرَةُ قَالُوا فِرْعَوْنُ إِنَّنَا لَنَأْدُوَ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالُوا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقْتَرِبِينَ قَالَ لَهُمُ مُوسَى الْقُمَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ فألقى موسى عصار فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمانتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لن قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف قالوا لا طير إنا إلى ربنا مقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وارحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين هنا هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا وإنهم لنا لغائضون وإن لجميع حاضون فأخذناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذالك وأوتناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما دعا الجمال قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا إن معي ربي سهدين فأوحينا إلى موسى أن ضرب عصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كالطوض العويم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم غرقنا الآخرين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 وَلَنِي أَطْمَعُ أن يُغْفَرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَل لِّي مِيرَاثَ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَأُفِّ بِوَالِدِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُهُمْ وَلَا بنون إلا من أتى الله وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله أن ينصمونكم أو ينتصمون فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كوتا فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إن لكم رَسُولٌ أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عَلَيْهِ مِنْ أدري إن أدري إلا على رَبِّ العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأغذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو وما أنبى طارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا إن لم تتهيأ ولا تكون من الموجومين قال ربي إن قومك الذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونديني ومن معي من المؤمنين فأجناه ومن معه في الفلك المشحون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 اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ مَا آتَيْتَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا فَأْتِنَا بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ ۖ شِرْبُهَا وَشِرْبُكُمْ يَوْمًا مَّعْلُومٌ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيأْخُذَكُمْ عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثر من مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن أجلي إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتنهون ما خلق لكم ربكم من أسواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم تمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مقرا فساء مقر إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعب ألا تدقون رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن أتري إلا على رب العالمين أو فلكين ولا تكونوا من المسرين وزنوا بالقصص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياء ولا في الأرض مفسرين واتقوا الذي خلقكم الجبلة الأولين قالوا إنما أت من المزحرين وما أت إلا بشم مثلنا وإن ظنك من الكاذبين فأسقط عينا كسفن من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبو فأخذهم عذاب يوم الظلمة إنه كان عذاب يوم عظيم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 فَرَأَيْتَ إِمَّا تَعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جاءهم ما كَانُوا يُعْدُونَ ما أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمَدَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إلَّا لَهَا مُنْذِرٌ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا وَلِمِينَ وما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ مَا إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْز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 وسيعلم الذين ظلموا ايمن قلبا قلبا طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين ودع وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون بِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ وَلَا إِكَالَ الَّذِينَ لَهُمْ صُوُوُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَفْسَدُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقِّي الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُنْسَرِ أَهْلِهِ إِنِّي أَلَّسْتُ نَارًا إِنِّي آنست نارا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 وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا من منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا ساكنكم لا يحطمنكم لا يحطم أنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أنأشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن نعمل صالحا وأن نعمل رحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لا أرى الهدود أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأدبعنه لا أو ليأتيني لا بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحضت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة ملكهم أوديت ما كل شيء ولها عرش عظيم وجدها وقومها يستجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلا يستجدون لله الذي يخرج الخبر في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله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 قالت يا أيها الملو أفتوني في أمري ما كنت غاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظر ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة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 وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ لَكِ لها لَهَا عَرْشُهَا إِنْ غُرِئَتْ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ هَكَذَا عَرْشُكِ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 وكان في المدينة تسعة طرطيس يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيدنه وأهله ثم نقول أن لولي ثم نقول أن لولي ما شهدنا محل كهنه وإنا